والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والمسنّف علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العز والكيس رواه مسلم. الحمد لله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذا الحديث حديث عبد الله من عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس رواه مسلم هذا الحديث متفق مع الأحاديث التي قبله، وذلك أن كل شيء بقدر الخير والشر والفعل والترك، كل شيء بقضاء الله وعدل، حتى العجل والكيس. الكيس حسن العمل حسن العمل في كل شيء والمبادرة إليه والعي هو ترك العمل أو التبصير فيه والتهاون بشأنه والمقصود أن انتثال المأمورات بقضاء الله وقدره وأن العجز عن العمل والتهاون والتكاسل كذلك بقضاء وقدر والعامل هو العامل للخير والقتال للشر المثاب. والعاجز عن فعل الخير والعاجز عن اتقاء الشر هو الملوم <تصفيق> أن الله سبحانه وتعالى أعطى المكلفين قدرات يفعلون بها الخير ويتركون الشر فمن فعل الخير فبفضل الله ورحمته وتوفيقه له ثم بكسبه، ومن فعل الشر بعدل الله وحكمته ثم بكسبه، وأما ذلك يترتب الجزاء. ومن يعمل إخلال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل إخلال ذرة شراً يرى. نعم. وعلى قد رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها رواه عبد الرزاق وابن جرير وقد روي معنا ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل قول بكتاد رضي الله عنه ورحمه الله وعبد الرزاق الجليل وغيرهم تفسير للآية السبعة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أولف والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر المراد لذلك ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والرد فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفتر وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا من فيها يخرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم فليلة القدر ثبت في النصوص بأنه يقضى فيها ما سيكون في العام القادم من الإحياء والإماتة وكل حدث من الأحداث وكل أمر من الأمور يقضى في تلك الليلة ويكتب ويقدر إلى العام القادم إلى مثل تلك الليلة وليلة القدر في رمضان وهي الليلة المباركة وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها التمسوها في الأسل الأواطر من رمضان فيكتب فيها كل شيء من خلق المخلوقات ووفاة من كتبت عليه الوفاة في هذا العام. والارزاق والصحة والأمراض والأحداث كل ذلك يكتب ويكون موافقا لما كتب لما كتب في بطن الأم وبما كتب ولما كتب في الازد لا يختلف عنه أبدا ولما ويكون موافقا لما يكتبه الكرام الكاتبون لا يختلف عنه محقال ذرة لأن ما يكتبه الكرام الكاتبون مستنسخ من اللوح المحفوظ وما يكون في ليلة القدر من القضاء والقدر كذلك مستنسخ من اللوح المحفوظ إذن فاللوف المحفوظ هو الأم وكل التقادير التي دونه من التقدير التقدير العمري والتقدير الحولي والتقدير في بطن الأم والتقدير اليومي كله مستنسف من اللوف المحفوظ الذي قال الله فيه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياخوتة الحمراء فلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شان فواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم قول ابن عباس هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا الرأي، فهو لا يقوله إلا مستندا إلى نص. فاسيا هذه الأوصاف لهذا اللون الذي عرضه السماوات والأرض، وأن الله ينظر فيه كل يوم من ثلاثة وعشرين نظرة. ففي كل نظرة منها يخلق ويرلق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويقال ما يشاء قال فذلك قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. يعني أن الله عز وجل بين ذلك في قوله كل يوم هو في شأن. هذا الأثر المروي عن ابن عباس لا مجال للإبتهاد فيه ولا يقوله من تلقاء نفسه فلا يقوله إلا وهو مستند إلى نص من المعصوم صلى الله عليه وسلم لذا سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله يبين ذلك قال المقيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها وقال فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغى والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكل واحد من هذه التقادير كالترصيل من التقدير السابق وفي ذلك معنى هذا معنى هذا الكلام ال الذي ذكره من رحمه الله وهو إمام من العلم وأئمة السنة معنى ذلك أن التبادير التي بعد التقدير الأجيبي كلها راجعة إلى التقدير الأجيبي ولا تختلف عنه أبداً سواء التقدير العمري أو التقدير الحولي أو التقدير في بطن الأم أو التقدير في التقدير اليومي. كلها ترجع إلى التقدير السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة هذا التقدير العام ترجع إليه جميع التقدير ولا تختلف عنه مثقال ذرة أبدا حتى الشوكة يشاكها الإنسان قد قدر الله ذلك وقدره وهكذا جميع الأمور الأقوال والأفعال والأعمال والخلق والآجاب كل ذلك قد قدره الله وقدره لذا قال ابن الضغيب رحمه الله وكل واحد من هذه الثقادير كالتفصيل من التقدير الشاب الذي هو قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لما خلق الله القلم قال له اكتب قال وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة فيرى بمقادير كل شيء إلى قيام نعم وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه ثم قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني, مني الآن فقال أبو عمان هذا بيان مهم جدا يجب أن يعرفه المسلمون أو المسلمات حق الفهم وذلك أن القدر والعلم بما بوجوب الإيمان بوجوب الإيمان بما قدباه الله وقدره وأنه لا يتخلف لا يكون شببا في الاتفادة لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فقيل له ففيما العمل في أمر قد فرغ منه أم في أمر مشتأنم فقال بل في أمر قد فرغ منه ولكن اعملوا فكل يستر لما خلق له فأما من كان من أهل السعادة فسيستر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيجسر لعمله أهل الشقاوة ثم ترى قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدد بالفسنة فسنسره للإترة وأما من بخل واستغنى وكذب بالفسنة فسنسره للإترة وما يغني عنه ماله إلى ترى فما جاد ذلك ذلك أصحابه إلا اجتهادا. قالوا الآن يجتهد أكثر مما كنا عليه. كيف ذلك؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عنوان السعادة هو العمل الصالح وأن عنوان الشقاء سيء العمل. فاجتهدوا في فعل الصالحات وترك السيئات. وهذا هو مراد الله تبارك وتعالى من المكلفين أجمعين من عالم الإنس والجن أن يأمر الصالحات ويحرق السيئات راعاً بالله عز وجل ومساعداً برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من ينظر إلى القدر وأن كل شيء قد خرج منه. أهل الجنة لا يجاد فيهم ولا ينقص منهم وأهل النار لا يجاد فيهم ولا ينقص منهم ثم يقول لماذا أتعب نفسي ما دام وأنا قد كتبت إن كنت من أهل الجنة فلا يمكن أن, يتخلف أن تتخلف وإن كنت من أهل النار فلا يمكن أن تتخلف الكتابة هذا المنطق لا يقوله آخر أبدا لأن الله أخفى عن الأمة ذلك كله فما بقي إلا العمل صالح العمل عنوان على سعادة وسيء الأمل وسيء العمل عنوان على شقاوة الأمل وهذا الفهم الشرعي الصحيح يدفع المكلفين العقلاء أنهم يبذلون جهودهم في حياة العمل في صالح العمل وترك سيئات على اختلاف أنواعه. يقيمون يبون الفرائض والواجبات ويقتربون إلى الله بالمستحبات ويبتعدون عن المحرمات والمكروهات. وهذا عنوان السعادة. والعكس بالعكس. تضيع الفرائض وإهمال الواجبات والوقوع في المحرمات. هذا عنوان الشقا والحسن تجر الحسن والسيئة تجر السيئة وهكذا فما بقي عند الأقل من شك أن المطلوب منهم أن يعمل الصالحات ويترك السيئة ولا ولا يجوز لأحد أن يتكل على ما كتب. فيقول لماذا أعمل وقد كتب وما كتب فإن كنت كذا فلا بد من تحب بذلك وإن كنت كذا هذا كله لا يجوز لحاجة من الأحوال ولا يقوله آكل من ذكر الأنفل نعم قال أبو عثمان النهدي لسلمان. ولهذا يسمع كلام الغيب؟ قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل، لا يمنعك من العمل، أي لا التكاسل، ويوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد، يعني القدر السابق يوجب الجد والاجتهاد، ولا يوجب التكاسل والتهاون وتطل عمر. لما لأن العنوان هو على السعادة في عمل الصالحات وعلى الشقاء عمل السيئات إذا فلا بد من الاجتهاد في عمل الصالحات ولا بد من الابتعاد وإلقاء النصب التقوى لأن لا تقع في عمل السيئ فقال مل يوجب الجد والاجتهاد ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اتهادا مني الأهل ما سمع القدر وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتكلوا اعملوا فكل الميثر لما قلق له ما زاده ذلك يجده اتهادا وتحقيلا للأمل الصالح وابتعادا عن سيء الأمل قال أبو عثمان النهدي لسلمان لا لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقه وهياه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب نعم التي تأتي بها لأن السابقة مراد بها ما كتب في الأزل فإذا انتهى في الطاعات وابتعد عن المعاصي يفرح بما كتب له في السابق بما كتب له في اللفة المحيط يفرح بذلك بخلاف من ترك الفرائض والواجبات واتكب المحرمات شابته النار والعياد بالله فهو ظالم لنفسه وعن الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتا أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تريد طعم الإيمان ولم تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا أبتا وكيف لي أن أعلم ما خيره ما خير القدر وشره قال تعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن ولست على ذلك دخلت النار رواه أحمد هذا الحديث المنظول عن عبادة ابن الصامد برضو عنه أولا فيه دليل على حسن الخاتمة لهذا الصحابي الجليل، لأنه في آخر في آخر حياته وهو حافظ للعلم ومبلغ للنصيحة ومبلغ للعلم بل لأهم شيء من العلم الشرعي وهو الإيمان بالقدر وفيه دليل أيضا على شباب الصحابة وأبناء الصحابة وأنهم من أهل الحرص على العلم الشرعي وآخره عن أهلهم فهم أشوة يقتدى بهم في طلب العلم وسؤال العلماء والالتزام الشاب بطاعة الله وهو في سن الشباب لأنه لا يدري أيمهل أم أن تخترمه المنية وهو في سن الشباب وفيه دليل أن العلم لا يجوز أن يكتب لا سيما إذا سئل العالم لا يجوز له أن يكتم عن طالب علم شيئا وهو يعلم وفيه دليل أن كل شيء بقضاء وقدر وأن من لم يؤمن بالقدر لا إيمان بالقدر. من لم يؤمن بالقدر على الوجه الصحيح الذي عليه أئمة العلم وأمة الإسلام فإنه لا إيمان له ولا يجد طعم الإيمان أبدا فلا بد من الإيمان بالقدر. ولما تبين الوليد من أبيه كيف لي أن أعدم ما خير القدر وما شرته، بيناه له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن البرج مع الكرب وأن مع العسر يترى هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يجب أن يعتقده كل مسلم مسلمة أن ما أصابك من المصائب كبرت أو صغرت حتى الشوكة التي تشاكها وأنت تمشي أو أي ضرر لدقت عقرب أو حي أو دون ذلك كل ذلك قد كتب وجرى به القلب تؤمن إذا أصابك شيء شيء تؤمن بأن الله قد كتبه أن يصيبك ولو اتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن يصرفوه عنك ما صرفوه أبدا وما كتب لك من الخير فإنه ناجل بك وذا تحصل عليه وإن اتمع أهل السماوات الأرض على رده ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إلى الحقيقة الإيمان بالقدر أن تعلم أيها المكلف أن ما أصابك من خير أو شر من قليل أو كثير فإنه لم يكن ليخطئك في وقته المحدد وكيفيته التي كتب عليها في الأساس وأن ما أخطأك أيضا لم يكن ليصيبك فهذه حقيقة الإيمان بالقدر التي يجب أن يعب عليها المسلمون بالنواجب ولا يتزحجحون ولا يترددون لأن الله تبارك وتعالى علام الضيون لأن هو الذي قدر المقادير لأنه عالم بأول هذا الأمر وآخره عالم بشؤون مخلوقاته في الدنيا والبرزق والآخرى عالم بخلقه وآجالهم وأرزابهم وأحوالهم في دنياهم وأحوالهم في الحياة المرزخية وأحوالهم في التار الآخرة كل ذلك قد علمه الله تبارك وتعالى لأنه عن نظر وهذه عقيدة المؤمنين التي لا يجوز أن يشك فيها أحد أبدا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 طبعاً بعد العرش بعد خلق العرش واستوائه عليه استواء يليق بعظمته أول ما خلق الله القلم وهذا أشرف الأقلام وأجلها لأنه كتب به جميع المقادير فقال اكتب فجرى في تلك الساعة القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن مثت ولست على ذلك دخلت النار إذا الإيمان بالقدر موجب للجنة مع الأمل الصالح وعدم الإيمان بالقدر موجب للنار بشهادة النصوص وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك معه. وعن أبي حزامة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله رواه أحمد والترمذي وحسنه هذا هو الفهم الصحيح كل الأشباب التي يعملها الناس من التداوي ومن الأعماد الأخرى في كسب الرزق من حرف وبيع وشراء وصناعة وأسفار وغير ذلك هذه أسباب أسباب لا بد من الاتيان بها ولكنها خاضعة للقدر وهي من القدر هو غد ورد في الحديث. أن الدعاء الدعاء والمرض والقدر يعتل جانب بين السماء والأرض فيرفع الله القدر بالدعاء فالدعاء يعتبر من القدر والتداوي والمعالجة وكسب الرزق ونحن ذلك كل ذلك من القدر إذن لا تعارض لا تعارض بين فعل الأسباب وأنها لا بد منها وبين ما كتبه الله عز وجل وقدره على عباده لا بد أن يكون وكل الأسباب داخل تحت القدر وهي من قدر الله وارك الله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 قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم صحيح. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن البعيد، لأن الناس يتفاضلون في الأعمال، فالمؤمن القوي المتفد في الطاعات، في العبادات، وفي فعل الخيرات. والمتهد أيضا في كسب الحلال وله النية الصالحة في ذلك بيعف نفسه وينفق على ذويه وعلى الفقراء والمساكين ويعمل في وجوه الخير مع طلبه للعلم والفقه في الدين هذا خير وأحب إلى الله من العاجز الذي يصيبه الأج والكسب فتراه مكصرا في شأن دينه وتراه مكصر أيضا في شأن الدنيا التي لا بد لهم وما دام وهو في دائرة الإسلام ففيه خير لكن الخير في القوي المؤمن القوي أكثر وأعظم من الخير الذي في المؤمن الضعيف وفي كل خير ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرص على ما ينفع العبد فيما يتعلق بدينه ودميانه احرص على ما ينفعك واجتعن بالله واسلك طرق الحلال واسلك طريق طلب العلم بالدرجة الأولى ولا تعجزنه يعني عليك أن تأتي بالأسباب وأن تترك العجل والتكاسل والتتفاقل ففي ذلك الفرمان فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كذا كان كذا ولكن ولكن قل قدر الله وما شاء فعل إن أصابك شيء وأنت تعمل من من شر من فقر أو مرض أو نحو ذلك وأنت تأتي بالأسباب فلا ترجع ذلك فلا ترجع ذلك إلى الأسباب وإنما يعود ذلك إلى القدر فقل ولكن قل قدر الله وما شاء فأل لأن كل شيء بقضاء الله وقدره فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني إذا أصابت شيء هذا أو نحو ذلك أو مرض لا تقول لو أني فعلت كذا وكذا ما حصل من كذا لأنه مقتوب ومقدر على الإنسان أن يجري عليه كل ما نزل به قد كذر وكتب لأنه مصيبه لا محالة فلو تفتح عمل الشيطان لا يجوز أن يستعمله الإنسان لو أنك فعلت كذا وكذا ما جرى عليك كذا وكذا ولح بذلك من يقول قدر الله وما شاء فعله بعد أن يقع عليه الخطر والله أعلم أستيخ كيف نجمع بين من هذا الحديث لو وبين طول النبي صلى الله عليه وسلم لو استفزه من أمريك ما في تعارض. هذا في الأمور المستقبلة في الأمور المستقبلة يقول لذا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سبت الهادي ولا جعلتها عمره هذا في الأمور المستقبلة لا حرك لكن فيما مضى ونزل لا يجوز لأحد طيب الشيخ بعض الحزبيين استدل بهذا الحديث النوم من الطوي على تعلم ترتين تعلم ترتين من حارة هو. ليس لهم تنين فيها القوة هنا في الأمور التي تصلح به بها يصلح بها الدين والدنيا. أما هذه فما فوائدها؟ هذه فيها مضار ممارسة فيها فوائد لأن يستعملونها في في إخوانهم المسلمين ولا يخططون إلا لذلك. هم لا يخططون لليهود ولا للمصريين. هذه الخرطيه وما شاكلها من الألعاب. التي فيها لا تستعمل إلا في النزاعات والخطومات بين المسلمين وهذا خطر تعلمها بهذه النية السيئة لا يجب وما سمعنا أحد ممن تعلم هذا هذه الحرفه ما سمعنا أنه قد خاض معرته مع أعداء الله وهجمه بها. يظهر محاربة من من بعيد ما في شكل شيخ نص فيه تقوية للجسم فيه تقوية للجسم فيه تقول كارتل هذا فيه تقوية للجسم دفعا عن بعض الأمور فيه تقوية للجسم لا الجسم. هذا, ش... هذا وشيلة إلى إلى قتل الأنفس لأنه يتعلم هذه اللعبة فيقوم يعني قوي إذا حصل بينه وبين أخيه المشلم مزاء محتاج إلى سلاح بيده يقتله بيده فيقع في فيما هو أعظم من الله الذنوب نعم سائل أمي فرسة عبر الشبكة يقول أختم فرس. اعتنقت الإسلام وقد افتاها أحد العلماء أنه يجوز لها أن يكون لها أحد العلماء وقد افتاها أحد العلماء أنه يجوز لها أن يكون لها وليا من المسلمين حتى حتى تتمكن من الزواج إذ لا نكاح بلا ولي وليها رجل متزوج وهي تسافر معه كأنه محرما لها كأنه محرما لها وفي أسفال غير ضرورية هل يجوز لها أن تعتبره محرماً لها فتسافر معه؟ ليس محرماً لها المحارم مع رقون المحرمية إما بنشب أو شبب والسبب معناها الرضاء المصاهرة التي يكون بها الرجل محرم والتجويد للولي إذا كان مسلما فإن لم يوجد الولي المسلم وهي مسلمة فلا يزوجها إلا سلطان مسلم أما المرأة لا تدوج نفسها ولا يزوجها رجل الأجنبي وهذا سائل من الإمارات يقول ما هو المعنى الشرعي لكلمة التمييع؟ تمييع معناها التقصير في العمل في الإعتقاد والمنهج العمل التقصير فيه والتذبذب بين أهل السنة وأهل البدعة وتجده مع هؤلاء ومع هؤلاء هذا يعتبر تمييع بل المسلم يقف مع النصوص حيثما وقف. ويدور مع السنة حيثما دار، فمن فعل ذلك فلا يجوز أن يقال إنه ميع الدعوة أو ميع المنهج لكن من يرى بأنه مع أهل البدع والضلال كارة ومع أهل السنة أخرى وهكذا هذا هو الذي يسمى مميئا في المنهج السلمي هذا شاعر من اليمن يقول هل دم الشاه النازل عند الذبح نجس يعني عند مباشرة الذبح قبل ان تموت الشاه ايش هاي هل دم الشاه النازل عند الذبح نجس عند مباشره الذبح قبل ان تموت كان هذا دم مسفوح نجس الدم المسفوح نجس كما قال الله تعالى او دم مسفوح هذا سامي الإمارات يقول يقدم بعض المسلمين بطاقات بمناسبة دعوة الضيوف العرس وبعض هذه البطاقات يقدم معها مصحف أو شريط إسلامي فما شرعية ذلك هذا شيء طيب هدية المصحف والشريط الإسلامي كله خير سامي الكويت يقول ما نصيحتكم يا شيخ لعلاج داء النسيان لطالب العلم أولا تقوى الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن المعاصي كما قال الضائل الأول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصر هذا أولا ثانيا لابد من المداومة لابد من المداومة في قراءة النصوص والمحافظ عليها ومذاكرت الأقران من أهل العلم ومشاالة العلماء بهذه الطرق يحفظ العلم ويقتنه صعب أما إذا تعلم شيئا وتركه فلا غرابة أن ينساه سؤال الأخير من فنلندا شمال أوروبا يقول قد استقرت قرضا ربويا وإذا ت انتظرت بعض السنوات فإن الدين سيلغى فهل يجب أن نسدد هذا الدين الآن مع ما فيه من رiba أم هل ننتظر حتى يلغى كيف <تصفيق> يلغى استقرت قرض <تصفيق> قد استقرت قرضا ربويه وإذا انتظرت بعض السنوات فإن الدين سيلغى من الدولة استقرت قرض وإذا انتظرت بعض السنوات يلغى هذا الدين يعني تأفو عنه الدولة تأفو عنه ولكن هذا القرض فيه ربا هل يسدده مع ما فيه من الربا أم ينتظر حتى يلغى أولا لا يجوز له الدخول في الربا لا يجوز له أن يأخذ قرطا ربويا فيجب أن يتنازل عن هذه الصفقة ولا يجوز له الاستمرار فيها فيعيد يعيد لهم ما أخذ منه وليس لهم إلا ذلك. ويرحم نفسو من الرiba. الشيخ الرiba لا مكتوب عليه خارج. لا الرiba حاصل حاصل. ولو كان لا يحل الخطأ بالخطأ. ما ينتظر الشيخ؟ لا يحل الحل خطأ بالخطأ، بل يعرض لهم يعرض لهم الحق. لأنه مسلم يعرض لهم ما يحكم به إسلام وهو أنه ليس لهم إلا إلا الحق الذي بدلوه له له أوكشهما أو الربا والأوكش هو الأقل الذي هو المبلغ الذي دفع له فضل بدون زيادة سؤال من حاضرين سؤال من حاضرين ورأيت بعض الناس حين الوقوف على قبر ميت للدعاء يستقبل قبله ويرفع, ويرفع يديه فما الحكم لا حرج عليه يستقبل القبلة فالقبلة فالقبله سيد المجالس وإذا رفع يديه فرفع اليدين في الدعاء مشروع كيف يطيب الميت عندهم كيف يطيب الميت عند الدفن عند التكفين يطيب في مغابين طيب في الراس طيب في الأب لإبط طيب في معاطف الركبتين، طيب في الكفن آسف الله وقال <تصفيق> الله وقال الله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة متنى وثلاثة وارباع وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يشهر ويحملون به ويستغفرون للذين آمنوا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آجه وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه قصود إيمان والمؤلف والمجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال بعد ذكر أبواب سبكة تتعلق تصحيح الاعتقاد. قال باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم الملائكة خلق من مخلوقات الله عالم عالم خلقهم الله عز وجل من نور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور، وخلق إبريش من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من تراب. فما في قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالات من طين. هذه من العوالم عالم الملائكة وعالم. الشياطين وعالم الجان وعالم بني آدم والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة من لم يؤمن بهم كما جاء ذكرهم في القرآن وفي السنة المتخرة فليس له إيمان والأدلة على وجودهم وأنهم مجبولون على الطاعة لا سبيل لهم إلى المعصية ما ذكره الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات من شور القرآن وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المتخرة فالآية الأولى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن عمل البر هو الإيمان بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين الآية والشاهد من الآية قوله والملائكة أي الإيمان بهم بر وإيمان بهذا الركن العظيم الذي هو الإيمان بالملائكة وهو ذلك دليل على وجودهم. ومثل ذلك الآية التي بعدها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تفافوا ولا تحجنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ذكر الله أز وجل المؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله أي إلهنا إله واحد نعبده وحده دون شواء ثم اشتقاموا على ذلك على عقيدة التوحيد وإقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات من كان كذلك فإن الله تبارك وتعالى يكرمه بتنجل الملائكة عليه ليلقوا في قلبه الطمأنين والثبات في كل موطن من أوطان القربات تتنزل عليهم الملائكة لا سيما عند سكرات الموت وعند مفارقة الروح للجسد تنزل الملائكة على المؤمن وتبشره وتطمئنه لا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما وراءكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نعم بشر الله عز وجل ووعد المؤمنين بالجنة وبشرهم الله تبارك وتعالى بها كما في قوله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزق من رزقة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج متقرة وهم فيها خالدون وهذا وعد من الله عز وجل وبشرى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات وغير هذه الآية كثير فقول الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون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 الذين خلقهم الله تبارك وتعالى من نور وجاء لهم على وظائف متأذدة متنوعة جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسمة في قولها عز وجل لا يشتنكف المسيح أن يكون عبدا لله أي لا يستكبر المسيح أن يكون عبدا لله أي عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ولا المقربون كذلك لا يستنكفون أن يكونوا عبادا لله عز وجل فهم عباد الله وهم عالم طاهر وقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده والمراد بمن عنده الملائكة الكرام لا يستكبرون عن عبادته أي عن طاعته وتوحيده ولا يستكبرون يشبحون الليل والنهار لا يفترون كما سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك راكع أو شاجع ووصفهم الله بالأجنحة جاء للملائكة رسلا أي إلى البشر أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وذكر حملة العرش ونصحكم للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا فالملائكه انصح المخلوقات لعباد الله المؤمنين كما ان الشياطين اغش المخلوقات واحسدهم لعباد الله المؤمنين نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم وهذا الحديث فيه بيان أصل خلقتهم من أي شيء خلقوا خلقوا من نور قبض الله عز وجل قبضة من نور فخلق منها الملائكة هذا العالم الذي لا يستطيع أحد أن يحيط به إلا الله تبارك وتعالى الحديث قبضت السماء وطق لها أنفئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك راكح أو سيد أو قائم لا يستطيع أحد حصر ملائكة الله وأصلهم قبض من نور خلقهم الله أز وجل منا لا إله من الله وكما سيأتي في صفاتهم ها. وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وآله وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابع وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض وهو بحيان الكعبة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم هذا الحديث فيه بيان كثرة الملائكة كثرة أعدادهم هذا البيت المعمور الذي أقسم الله تبارك وتعالى به في سورة الطور والطور وكتاب المسطور في ركب منشور والبيت المعمور بيت في السماء السابعة ثرمته في أهل السماوات كثرمة الكعبة في الأرض كيف يحترمها المؤمنون ويطوفون بها ويقبلون الحجر الأسود طاعة لله عز وجل وإحياء لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ولكن محبة الكعبة واحترامها احترام الحرم المكي هذا من صفات أهل الإيمان يحترمون بيت الله فهذا البيت المعمور في السماء السابعة رقيلة السادسة يدخله كل يوم من أيام الله سبعون ألف ملا ثم لا يعودون إليه تكون نوبتهم آخر ما عليهم لهم نوب واحد واليوم الثاني شبعون ألف ملأ وهكذا طيلة الأيام وذلك دليل على كثرة ملائكة الله وهم جنود الله وأهل طاعته لا سبيل لهم إلى معصيته أبدا قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو هذا والبيت المعمور هي حيال هو حيال الكعبة يعني حيال الكعبة بالنسبه لموقعه في السماء في السماء السابعة بحيال الكعبة وهذا دليل على شرف الكعبة نعم وعن عيشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم فذلك قول الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ نعم وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك لا إلا أننا لم نشرك بك شيئا. هذا دليل على كثرة ملائكة الله وعلى أنهم مجبولون على طاعة الله فلا يعصونه أبدا. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والدليل على كثرتهم هذه الأحاديث. والآيات التي سبقت ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر قدم قدم الإنسان ولا شبر لأن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعرفون ولا شبر هكذا ولا كف موضع كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع هذه عبادتهم مع القيام بالأعمال التي كلفوا بها كلف بعضهم بأعمال وهؤلاء العمار السماوات عمارها بالعبادة ملائكة القيام لا يركعون وركوع لا يسجدون وسجود لا يرفعون هكذا حتى إذا جاء يوم القيامة اجتمعوا جميعا على هذا القول سبحانك ما عبدناك حتى عبادك لما لله عز وجل على مخلوقاته من الفضل والإحسان والنعمة التي لا يمكن أن يوفيها المكلفون أبدا ولكن يأتون بالأسباب ورحمة الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سددوا وغاربوا وأبشروا إلا أن لم نشرك بك شيئا الملائكة لم يشرقوا ولم يعصوا الله بمعصية أبدا، وذلك لأنهم جبلهم الله وفطرهم على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية أبدا، كما جبلت الشياطين على المعصية فلا سبيل لهم إلى الطاعة حكمة من الله وعدلا، وأما عالم الإنس و عالم الجان فإنهم وجدت فيهم القدرة وجدت فيهم القدرة على فعل الخير وفعل الشر فمن فأهل الإيمان يفعلون الخير وإن فعلوا شيئا من الشر إلا أن الله عز وجل غفور رحيم والذين لا يفعلون إلا الشر أعرض عن الخير فهؤلاء هم الكفار وأتباعه فالشرك بالله تبارك وتعالى أعظم الذنوب كما في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله نزدا وهو خلق معا وعجاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتفه مسيرة سبعمائة عام رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة يا لها الله وهذا جليل على عظم خلقته وأن الله تبارك وتعالى أعطاهم القدرة ليكونوا كما يشاء الله تبارك وتعالى فهذا ملك واحد من ملائكة الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش وقال الله عز وجل يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة السبب مئة عرش هذه شحمة الأذن وهذا العافل وأقدامه في الأرض السابعة والعرش على كاهله هذا خلق عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل ولكن شريعة الإسلام ونصوص الكتاب والسنة فيها البيان والإيضاح لهذه الأمة فيقدر الله تبارك وتعالى حق قدره ويؤد حقوقه ويبتعد عن أسباب مساخته كي يرحمهم الله كي يرحمهم الله تبارك وتعالى ويغفر ذنوبهم لوجود الإيمان في قلوبهم نعم فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة فقال تعالى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام وكنا سبعا بمن فيهن من الأمم وكانوا قريبا من أربعمائة ألف وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه حتى بلغ به النعنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قال بها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى وقوله ذو مره أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة قال معناه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال غيره ذو مره أي ذو قوة وقال تعالى في صفته إنه لقول الرسول الكريم: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين أي له قوة وبأس شديد وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش مطاع ثم أي مطاع أي مطاع في الملاء الأعلى أمين ذي أمانة عظيمة ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفات متعددة وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله ست ستمائة, ستمائة جناح. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها سد الأفق يصبط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما به عليم اسناده قوي وعن عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض رواه مسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت جبريل منهبطا منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق بها معلق بها اللؤلؤ والياقود رواه أبو الشيخ ولبن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله وله عن علي بن حسين مثله وساد وإسرافيل عبد الرحمن وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل ونبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يبكيك قال وما لي لا أبكي فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها رواه الإمام أحمد في الزهد وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبرايل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا هذه الأحاديث كلها في صفة جبريل عليه الصلاة والسلام وأن الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة على التشكل في أي خلقة شاء فأما أصل خلقته فقد خلقه الله تبارك وتعالى وله شتمائة جناح كل جناح يسد ما بين السماء والأرض هذا خلق عظيم دليل على عظمة البار تبارك وتعالى الذي خلقه هذا واحد من ملائكة الله وهو شريف الملائكة لأن الله تبارك وتعالى كلفه لأن يكون شفيراً وواسطة بينه وبين الخلق فينزل بالوحي من السماء وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم تارة في صورة رجل كما جاءه في صورة رجل يسمى دحية الكلب رجل جشيم وشيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه والناس يرونه والصحابة يرونه ويسمعونه هذه صورة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته التي خلق عليها له شك مئة ومدحه الله عز وجل وأثنى عليه بأنه قوي وبأنه أمين وبأنه ينزل بالوحي من عند الله تبارك وتعالى إلى الرسل في الأرض سيء سيء سيء سيء سيء سيء سيء سيء سيء سيء سيء سيء سيء سيء سيء لا بد من الكف والسكوت عما جرى بين الصحابة يقول الممتدعة مثل حسن بفرحان المالكي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول عمار تقتله الفئة الباغية ويقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما سكت عما شجر فما هو الجواب عليه وإزاكم الله خيرا نحن مأمورون بالسكوت عما شجر الأمة مأمورة بالشكوت عما شجرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو المشرع وهو الذي لا يقول شيئا إلا بوحي نزل عليه من السماء فقوله عما تقتله الفئة الباغية من جملة الأحاديث التي هي وحي من عند الله تبارك وتعالى فلا دليل لأهل البدع أن يثلبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر مشاوئهم محتجين بأن الرسول قال ويحعم ما تذكره في ألبابك هل يعذر بالجهل من أول بعض الصفات ولم يطلع على قول أهل السنة فيها وجزاكم الله خيرا مأمور بالسؤال الذي يجهل هذا الباب باب أسماء الله وصفاته ونصوص الآيات في ذلك عليه أن يسأل أهل العلم وفرق بين طالب علم وبين جاهل له التقليد فإذا أخطأ الجاهل يغفر الله خطأه ولكن يجب عليه أن يكون له لسان سؤول أما إذا قصر فهو آثم لأن هذا الباب باب الأسماء والصفات باب عظيم وجليل القدر وأصل أصيل من أبواب العلم يبتدأ به في العلم الشرع هذا سائل عمر الشباكي من الإمارات يقول هل ورد في السنة المطهرة دليل على المعانقة قبل السفر أم لا المعانقة ثابتة لكن عند القدوم من سفر عند القدوم من سفر وعند الغيبة هذا الذي ثبتت به الآثار لما قدم جعفر من الحبشة استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه وكذلك لما زار بعض أصحابه فلم يجده ثم أتى إليه فالتجمه وعانقه وهو في المدينة فالذي يظهر أن المعانقة تكون سنة عند القدوم من سفر وعند الغيبة بين الإخوان المؤمنين والمسلمين وأما الذين بينهم اللقاء الدائم فالمصافحة أفضل المصافحة أفضل وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان فتصافحا حط خطاياهما كما تحط الشيء وترتقى، فإذا لبث أخاك مصافح، وكم هذا كم على المصافحة كم لها من فيها من الأجر من الله تبارك وتعالى، فليحرص على ذلك السلام والمصافحة. السلام بريطانيا يقول يا شيخ ما رأيكم في من يقول إن اللجنة الدائمة لجنة حكومية؟ هذا من أهل البدع، كما قال أبو حاتم الرازي من علامات أهل البدع الوقوع في العلماء، والهيئة هيئة كبار العلماء وزملاءهم من أهل العلم. الشرعي لا يجوز لأحد أن يعتدي على أعراضهم فهذا كلامه باطل يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وينكرهم بخير بما هو فيهم من نصح للناس وفتاوى للناس للعالم الإنساني هذا مغرض قل علمه وقل حياقه وهو من أهل البدع لأن من علاماتهم الوقيع في العلماء فعلينا أن نحذر جميعا على هذا القائل أن يهتكي الله في نفسه ويحذر ذلك السامي الكويت يقول هل ترتيل الآيات أثناء المحاضرات أو المواعف يعد من البدع وإزك الله خيرا لا أعرف أنه من البدع ولكن يسد الإنسان بالآية بحسب قدرته وبحسب يعني ما يرى لها من تأثير وآيات القرآن لها ميزتها وإن شردها كما يسرد الموعظة إلا أن للقرآن ميزته، فليس من الشرط إذا جاء للآية أن يرتلها فسواء رتلها في الحسن أو تكلم بها بالكلام الذي يتكلم به في الموعظة لا حرج عليه ولا يقال إنه مبتدع إذا رفل القرآن لأن الله عز وجل قال ورفل القرآن تفتيلا سأل من إيرلندا يقول بما أن الله أحل لنا ذبائح أهل الكتاب فهل يجوز بيعها هل يجوز؟ بيعها بيع الذبائح إذا ما دام أن الله عز وجل أحل لنا أكلها فلا حرج من بيعها ليأكلها المسلمون فلا فرق بين من يأكل وبين من يبيع لا حرج ويأكل ثمنها هذا السائم الكويت يقول ما حكم هجر أولي الأرحام اللي كانوا مبتدعا وهل يعد ذلك من قطع صلة الرحم التي أمرنا أن نصلها هجر أهل البدع هجر أهل البدع طاعة لله عز وجل وانتصارا للسنة وبيانا للناس عن حالهم ليس له حد محدود ولو طال الزمن والمبتدع مهجور فإنه يستحق الهجران وإن كان قريبا فإذا رأى القريب مصلحة في الصلة فإنه يصل يصل قريبه مع النصيحة والموعظة وإقامة الأدلة إن استجاب فالحمد لله ذاك هو المطلوب وإن لم يستجب فيدوم على هجره حيا وميتا كما فعل السلف رحمهم الله مع أهل البدع والضلال والأهوار سام الإمارات يقول ما قولكم في من يدرس أو يقرأ في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وهل يعد من كتب العقيدة السلفية على كل حال يقرأ الإنسان في باب الأسماء والصفات بالتدرب لحسب مستواه فيبدأ بالكتب الشميمة التي ليس لأهل العلم عليها ملاحظة. وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب الإمام ابن القيم وكتب الإمام ابن تيمية وكتب السنة التي ليس لأحد عليها ما أخر. وبعد ذلك إذا قرأ في هذا الكتاب يميز بين الصحيح وبين الخطأ لا حرج عليه إن شاء الله. I love that.